الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه يا ترلو خالا نباز كين كخوش ويستي خوارا اشي عبد كان تعالى خوش ويستيرين أبي لدلي أو كسي كوام خالا بري نبارة قال سهام دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. لدواء دواي ولا خالد وهم بس ما انكر كإنسان با سنة كان لأخوي جوران بيته ولا دواي كانوا أو حديث سمان باس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 قائت على لسورة جمعية فرما وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. تما شاك ذكر إخوائي بستوابا سر فرازي برص جاربون العذاب جهنم برص لويك اللي تعالى عذابه فرما واذكر الله كثيرا يا دي زور زور كا هرهم تان أي مسلمان يا دي زور زور كا زاياد كنا ويا إخوان واعي هيا. يا كربنوي اخوا يا وكاني بناوكاني بصفاتكاني بما دح كردني يا كربنوي اخوا يا كربنوي بتسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وتمجيد كامام زوري لا اله الا الله ولا التسبيحات يعني سبحان الله والحمد لله الله أكبر، لا إله إلا الله كمجبوح ويقورترين ذكر على حديثها تقول أفضل الذكر لا إله إلا الله لأنه يجب أن بويك أحكام كاني بأس أو أمير كاني نواهي كاني بما أمري كردوه وما نهي كردوه أما ذكر أهل علم بل كل شيء ذكر كيترز ذكر أهل علم وما يقول تعالى ناس بنا وكان بصفات كاني اگر باسی نو صفاتی خواب کن زوری همی باسی لعکن جاری بتری بتری زور بی خلق نو صفاتی خواب کمی ازانن یعنی دراسه اند کردوا یه ول نو تان باهوا حدیث که اپی غمری خاصالله علیوالاسلام فرمیتی خواهی تعال نونا به هر کس بیش میری چه تبهش تو نو کانش هاتون هو تال برچه قرآن آنها بینی همیتیان وسره توی هر لورقی کلم لراسي ام هديه بدات اجاي صحيحه بلانه نانا وكان أو هديه رعب كان بوكو ناو ناو ناو ناو ناو ناو ناو. ناو ناو ناوي تاكا ناوي خويت علانيا هنديه نعيله لو نعي ناوي خويت تكا امامك مرنيه ام عجابا او نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو هاتون چیان کردو ناو کانی خوانی ناو تانه اونواین پیطاو کردو هندی کی با استفاده خوانده ناو ده ناو که علمای حدیث فرمون منایی خوایت علای نیا یک لون اضدار تان مسلواه لو رقان لو هلو اصلاحانی که والا مالا کان لد کانه کان لمس قوت کان ناو ناو لو ناو آنها ی جا گادر ب کالین بناو کانی خوایت علای ذکر بکی آبی بگری تو بوق قرآن او حديث امام الترمذي امام ابن ماجه رواه عن كذا علماء حديث الفرعون باتفاق صحيح ني او حديثه غدار بغلط يمك خداي تعالى انو نونا بهكسبيش بيريت تبحث اما صحيحه والله امنه وكان غمر دوهم لو لين اصلن هرنا وهي اي ما هرنا ما بيسو هيج عبد هيج بيغمرج رسولك هيج ملائكه جنس النبي صلى الله عليه وخو على خي لغيبي خو داين يعني ناوي خوا ببيانا اجدار با نا وصفات خوا وما اعطيت من العلمي إلا قليلة أو علمي كخواه دا بزان وبصر زوي كيابت بانبيا والرسول لك تبكانا هنا يأتي بمكان ماك في كم خواه لقول أنا تعالى فرمي أجر بحر كان يعزها مو بيا بمركب بحر بقلم خواه بنسيته بيا كلمات خواه ناتوا حو نتوى حوجار يجبيه نيته مقصدي حجار نجر حوت وبلق وشلون حوت حفته حوصط حو, حو, حو, حو, حو هذا بيه جاء قال دارب أبي دراسي أسماء وصفات بكى ال الروانجى آياته صحيح بابي شيء بس, بس يادي بكلامك أي ذكرى بك وكباس ما كت على فر من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يا عم هركسي أجر برشكات أو قرآن كذكري خائت على أشجان كي تسكتارنا خوش إلى دينا قيامة أدريت وببرشعيش ما لو إبراهيم رزقان أشجانه ما همانا تنجار من باس كردوا جاليرك ليميز ذكر ليه ومن أعرض عن ذكري أو قراني فيروزا فقال تعالى فرمي الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب أو كثاني إيمان دارا ضليان بشي مطمئن أبيه ضليان بشي داء مزرع و لسرخو أبيه خوشحال أبيه بشي بذكر خواه علماء فرمي ذكر خواه لأيه لتوحيد خوة خوة أو دلاء نبي قد مطمئن دو خواه سي سيخواه مطمئن النبي، شو قالتوا أبي كسانك ليش النبي؟ شن جاء على أمب دمًا لقرآن أبوي قال هابي ابو يك سيد، عبدك إيش أبي سيدك؟ كام يان سيد. بيالو ما جاء لا بذكر الله تطمئن القلوب براسيب التوحيد اخوه بلا اخوه برستيد لك مطمئن ابي زران زور خلق هندن دلن ولاك زور بيتاكتم اوام اوام, أوام. دلن مرتاح نيا مش بيال خد يغلاكر مستحيل ألا بذكر الله تطمئن القلوب تو بزن ارواها الذي لاخوائك دعابك استغفارك اللي بباريتو اما تن جرب ولو ذكرانيك وانواعا باسكره جعفريه على على على جهنم ام باريزه ارواها فرمه الله ذكرا زور خواب على يعني على أهل الذكر وصف أهل كردو الله تعالى وَأَخْبَرَ بما أَكَّدَ له من الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ تَأكيد ذكرت الله كهركس سيادة أخواب كأبهشت لخشبون أخواب كيف تقول آياتك؟ كيف تقول آياتك؟ إنه لا يخلط شيئاً كأعلي ذكر الله تعالى لأنه لا يصوفي داري وشاناً بدا سواب تب تب تب لديك تب تب من يك برساعة الأوقات من يك حدث سنبون لحم مكتوب كاني حدث في غمرة الصلاة من دفيا كيات تبلش يبدأ استوى يك حدث يك يك حدث الله وسلم ذكر يا كت والله أي أماشون دهات أخذ خواب معقول لتوه هل بريتو ذكرى خواب كي بهالبر شيء هو بتبليه وجماعتي يضربش مادانا نعم وأخويت على كيبر ورازية يعني لما سجوت تماشى كي لا إله إلا الله هندك صفاته هندك بكاره هندك لحديث نهات وابن منا بلا راسة لا إله إلا الله من تحدى كم يك حديث بيني ولا صلى الله عليه بدو السلاص هي ضعيف الموضوع هيا قال الصحابة كان هاتوا للروايات بس هو صحيحنيا يتمايلون كانوا تمالو الأشجار او كواب ضعيف كد. أو هندك لو إشتاني كوابضاعي في الموضوعيات واخوان دل رانواني أو كودارو درخذ ذكري عنك إشتيو ما النية الحديث نهاتها توا صحيحنيا أو رواة أنا صحيحني دهني شو ميادي تعال كستان تحياتا خنو واكن كستان لن يرجع واكن لن يرجع ذكر نيش جورة كستان واكن لن يش كستان واكن كتحياتا أو واكن إن جدوى أوى. يندان أوى. او ذكرك ان جدواي او تنها اعدادي اندان او تسبيحك هزادن لا اخوي تبارك على بيغمر وانا لا صلى الله عليه وسلم. او ذكرانيك واريد بو تماشاكم بر رزقان عددي تائبتي خويا هر حديثك صحيح عددك اخوي علماء لك مزادك مثلا بابي نزادوا شكان يستاك جهندك ذكرنيوش باباسك لوکاتی سلام اینو او سلام مان आयो چیپ کین جارے پیشی کی ایا دنگ حل بوین ب ذکر کانی ا دنگ ا ما چه شی چی گورلهم مس گوتا درسته یہ این بولای ابن عباس ل صاحب بخاری فرمی ا مکات ک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نش تو ابو بو ما زانی ک دنگ یان امام شافعی امام ابن حجر ل فتح الباری هم ما شرح کن افرمونوا لکاتی خو ابو کیش تا نانی بس کفیر بون بیا دنگ گنی جاب بیا دنگ یانک اتا يا جماعه والسلام همو يعني همو يعني ديني برذكر حتى دني يا يش اللي درو مسكوا تكوايا جاي لذكر كبو عباس وعلي. كنا نعرف الله صلاة رسول الله صلى يعني تكبير لا الله سبحان الله الحمد لله الله اكبر هيك ذكر كان استبى حتى انا عكاني شي قال والمأموم يخفيان الذكر الا ان احتاج الى التعليم أو تما شايب ابن حجر عصقلانيكن أو قول إمامي النووي يا أو إمامي شافعي هميان بس لا تيما علي مذهبين ولا بأخذ أبي بيعمر الله عليه وسلم بلا باش لا تعزى بابكسي ناكي إخوان هميان بحرام مكروي عندنا بابكسي ناكي ناقرا نوصل كذي بكر أو تا نزم برسكات يا هو همتعندهن برس كانوا ولا كاتين دعاء نجس بس سبحان الله وربابها هموم عم بله سبحان الله حمومها مو ب بداني برس نفرق لما زقو تقال سبحانك سبحان الله إن جالن جل سبحان الله الحمد لله الحمد كي يودن برس كده أو أبو لزماني بعد خويبي كي هو خويبي كي أجره هو كو خوشيناعي إمام يشاف عجوا لقزة قتة قيشتو الله هو فاربون بتيجي قيشتي ب بداني جينزم بكركز بخوي كرز بخوي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 وزندشان خواه لجیانتهاه. وان بتاقی تنها خواب پرستاو به همینی با خود به عادی خواهی تعالا خود مرچون که فرمیست بهباره. آوی عادی خواه. لکوران خوفی و خیفا تو خوفی و خیفا بود ذکری. یعنی چی خوفی و خیفا؟ یعنی ب شرایوی بترسوه، ب شرایوی و بترسوه. خوابیسته نو عرض شارزای لحموک و نوجایی نتی خوی شارزایی And as you continue то, then would the gewoon take place of the earth target? When you do, you should make Him fair up the whole story If Christ never made God, just able to give sheath again. San J recognize the power of dieクenture and the power of God, and He just found the power of the great God because of الحمد لله كده نبيه بيرزكتوا ولا بانيان لا لا عشان ن ولا لا عسلانة بدنا يعني أم دينها حموي بشري عدل الله, أكبر الله أكبر ما له أهواني كباس ما كت، ليشوا عادوا دنبرس كروا دنبرس كروا ليشوا عادوا لا الله استغفر الله استغفر، هالكذل جي خوي سجال استغفر الله، اللهم أنت السلام السلام تبارك هذا الجلال والإخاء، اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أبي أمانة بلاي أما ذيك ركاني دعاني وجزء نخو النوار وشخو النوار لا إله إلا الله وحدة ولا شريك له كل شيء باقي ترهني سبحان الله والحمد لله والله أتوعني دجال إيش ذا كارد ها ت تذكرك توززه طا أوكي سبحان الله سبحان الله وقوة ما سبحان الله جن بجواني بل سبحان الله سبحان الله خواي باكي باكي بتو إلا شريك لعيب تو هيجعيب وشريك إني خواي جوري الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر دجال دجال دجال أو جوري جوري شيك عند لا علم ولا يانز جار يانز جوري شيك لا علم فرمن بيستو بين جار لا إلا إلى الله شيخ خرس أو بستوتيارز، جاريش كذا سيف سجار سيف سجار سيف شوار جار الله أكبر كيا، جاريش كذا سيف سجار سبحان الله سيف سجار الحمد لله سيف سجار الله أكبر جارك لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ولد ولا حمض على كل شيء، أما ذكرك هذا، تبيني عند باري خندني على الكرسي، زورا بني ك على الكرسي خندواك، يعني هذواك، من برساعة كم؟ يا دليل ني معنى لخط بعدينا ولا خطه اولاد ابن لا تحديثك بنيته قد بيغمر ما النبي اني اساس من حديث بلا كتو تلك الكسير فون فب خاطر ني معنى يعني من ما ايش كان وكو خوبرن وكو خوي هيج لا مد كم زاد ما كل الشريعه اوجينا لچوتهنا دبنبلن اواني كي ايكن لچو يعني هنا بجابن بلاهم لشون يترهم انا اتشيت سر جگاه لكاتي خوتن سورتي قل هو الله قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس يا جالس زرفو كي بخوتا امانها يا سرجيجا يا كنا خوش بو سورتي يا سورتي ناس وفلق بسر خوتا دخيت يا بسر نخشك او فوي يا كي امانها امها بس نيما نبو ايات الكرسي يك حديث شب النبي نوال رجاكم تشي بنيتي بما تبي جوككم شتيكم كزياده بالدين براكم جزا تو صلوا توفر بالسر شتي كي بسيط شي مساله كبسيط نيه مساله ديني اخويا اوجهنا اقرب علم هنا باشا اقرب, بعلمي أقرب بي علمي جاك بي الله متبه علمي اي شلون بكوت هنا باشا لويه كان قل والله اعوذ برب الفلق قل برب الناس كان بن يسمح ذيك ركانوا أو هني كوا ذيك لكن ببن جذ ذكر لكاتي ديني شكل تسميح هدناه نو تقط تقط تقط تق يان لكاتي جمعية بيني مثلا أم تسمحها يا بيكا نابه يعني لكاتي جمعية بتيبتي فرما من مثلا حصل فقد لغى من بخم تنزاج يوم ليه بوش شايف شمليه بو تسمح حاجة يا نجى ما بتسبيح حاجة كده يان تسمح حدان الجورة كان تقط تقط تقط تقط تقط عاجل تق تق خويني رويشتو زان خيالي بوشور روشو أواني زيات التسميح يا مدرس وخيال أنا الروعة. أقول مدرس يا أنا والنبي ناس أناش. الله شتيم اللي بيزربوا. ليك هذا كورت ويا دي خواب كم زامن جت بزنبي. بوجه ميكه ببان زكان في كان يعقد التسميح بيميني. ناس الراس دي تسميحات ياكم. عاداته لسرورشني ذكر زور حزم كنت أما كان كينو كي راس كينو. لو أذكار صباح ومسائج شوا، أذكار كان لبركن يعني أولاً يا أخواني أقول لبردني أوكو راسي بشوكو جيتان وسلاوته تو باشاً توقير ما أنقل سريك بيخواني هل لا بريكي كهكا هل لا بريكي أخوة تعالى أهل ذكري كردو أفرمع إن المسلمين والمسلمات لسورة أحزان والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقاعد هتها دوائي والحافظين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات Allah الله لهم them a great reward. مسلمان you بخواب not بالشيطان وعبد you مسلمان يعني تسليم able مسلمان يعني تسليم a great reward. A Muslim means a free reward. A Muslim means a free reward. A free reward is not free to give them a great reward. If مسلما كان او ان تسلم بحوابون تسلم بكاسيتر نبض بروداران او ان تنهاب روان بحواب روان بشترنيا و القانتين او القانتات جاء ان ايطاليا حواليا جامعه ميقاوز نيبسك بوانا مسلما نبيع كان مسلما نجنا كان بروداره قياوكن كان، جناكان و القانتين و القانتات يا وكاني كيطاع اخواكن شنو كان كييطاع اخواكن والصادقين والصادقات راسكوين لبياوان وجنان والصابرين والصابرات اواني با لسر عباده كان لسر اقدار مؤمنه راحت يا كانك والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات بخش لم تبینیه کم هیا بتا باتی زکات صرف تراو خیر و بارکات و آب باتانا ظر بی عفرتان زکات نه نگذارم لخشلو لذیر یعنی های تکالی با عفرتان زکات من لخش لکان با صداقت بکن با خیر بکن عفرتی وای پیاوه کی بویا خوین نیکا و الله جی آواز بیا وقت بقادری خویت نوش بقادری خون توبرو خیری خود خود بکه و چیل ای ولا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 چه شرمی آقایان پاریزن؟ این امر رو تماشا کن. عوردم آوت و نبینیده. تو خواهم پرسیار اگلی واقع. هر بس صراحت با جاب جاب می‌بنم. جنب رتوکویی یا خود باجی و برگی که کاسیات و عاریات خالق زیاد رسالت جلیه. الله لونیار رتوکویی آو ها گل عیب عیب. پس که اخیر رازینه تو. آو بری خالق شو اخیر کار. امر وایه یا نه؟ والحافظینه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 وأخبر عن خسران من لها عنو بغيري إن او أو باسي أو ما نبغاك كشي خسارة من دا أو يخوي مجل بغير ذكري خواو أسا برسارة كمان أويا ذكري خواو ذكري غيري خوا شن زوره كسان هذكري خوا كان ذكري غيري قال يا أو شريك بنا بخوي تعالى هي هذكري خوانا كا او إن ديك أو باسي عمره زيد وفي سارة او نباسي خوي تعالى ناك. جعله خسارة مندها تبا شا ما تجعل لسورة منافقون حتى لسورة منافقون باسكرا واجد يعني دون روان أفرم يا أيها الذين آمنوا لا تلهم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي بالرواداران مالهم نالتن بأعجاتناك لا يا دي خوي تعالى أمر الزربي بين مالهم نال بأعجايك الدنيا لنا بأعجاتناك لا يا دي خوي تعالى وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ حركة المعلوماتي أقولك لا يا أخوات على لا توحيد يخوات بارستي الذي كيركيردين يخوات لا نرجو لا رجول لا عبادة كاي أو خسرت من ده وكسب. إتروخوشوا يسترينش لأن معلومات لا خوشوا روز جور روز جور، زکات از زکات، قرآن خواندن، قرآن خواندن. البته با خواه که، علیم که تو لیرسون نتکمیم کپچورا بومالوا. البته با خواه که معلوم ناله کم نه نهال، مشغول مكن وا کن. ایبو مشغوله بیگاه فیریان که، کلم نالی و فیری نکردون. عبی مناله کانتان لاح وصالي بياني جبوه مزقو فيريكا الى قال خوت حبيبي تبوا ما ولا يكرم سننتك ليره خير يك درجه لمالو بيتو حود ور بابك و دي سننتك اشتام كان دي مالومنا جن منالك تشكو دي سننتك تام كان بس تويك اعداد لجن مالومنا على نيو بينالي نيسكو بينالي تلفزيونو غير ما غير مي هالبرشو ولا بتو مالو نشبناك بودكري خطا جاي كي بو خطا جاي خوتا او تربيتك مالک خود نکرده با جگ عبادت، نکرده با جگ ای معلوم ناله که خواهی که آبازشته. من هم جاری مالکه بینیم که تازه در زجر عالم اما مالک کی با جگ عبادت بوالو او مالک خواه عبادتی تویی برز میاد او خواه. نمیاد اوی فسق فجور. یار رب العالم. باز ای معلم ها معلوم نال ما نه و کاکا. چند جار تو ما مصاحبه ماله ولی نه تو معلوم نال نهiale. با تی نiale خود مسئولی. ذا بيغ عمره فرميس الله سبحانه ملائكتان مكان بسر قبران بروني اجى سنة تكانتان سنات ذكر بك شاكم دورك على غلط. ذكر بك. ذكر أو ذكر بو أفirma خوايت على القرآن أبو من بازك على سورة البقرات صدقًا جاؤدو هرك سيادي خوابك خواجادي أوكا جزائي أذكريت أو يادي تو بو خوايت على جزاكي ويخوايت على جيادي تو أوكا للايك شه للايك جورة ملاكك كان قالت تولي سبحان الله لها عبدكم يادي منك أما جيسي سداني شنو الحديث واريد بو خوايت على للايك ملاكك كان بيان الله أوان يادي منك لهم لا خوش الرحمن دبالي نبصري فأنتو <تصفحك> <تصفحك> جيّادي خوّيت علىي يعني هذا خوّيت على خوّاكسي نبي برام أو يادي كأو يادي بس مقصد الرحمة يا <تصفحك> من, من, من بك من بزانا من من بترسم من اشكروا لي ولا تكفرون شكر بك من نعمه ما يدتي شكري منك شكري غيري من ماكا قالين يعني شكري غيري من يعني لمني بناس باشاموشتي ان جاء لغيري ابن ابن كاتك ايشك تاكل تاكيش لغا شكري ايش بك ككمزال ذكري اخوات علا بك لحديثاتها وفرميو شكري خلقنا كاشكري منين نكردو لبرامر او شاكي كلقل تا اكري لاني خلصوك توبل اخويا براسي هو جاوز حديثه كا قدربا عنی یه شکه چاکد لگالاکه تو شکه شکریه که ای پیغمبری خواه فرمی است الله السلام اوی شکری خالقینه گالسر چاکه کلگالیاکره او شکری خواهید کرد دوام. باز آیه تقلیده معناییه او شکرولی من نعمت ایمانم مایتتی نعمتی خواردن و خواردن و جلوبرگو جیانم تو شکری من ولا تكفرونی کفرانی نعمتی من مکا کفرانی دین ایمان مکا من خواهیم من تم فرميه و أخبره أنه أكبر من كل شيء فرميه ذكر الله لكي لا تقرأه ساعتك وحديثك أخيرين لكي أخبره تم شاكر أتلو ما أوحي إليك من الكتاب فأي تعالى أمر كابا بيغمص وصم ليش أمر كابا إما بخير النوا أو وحيي بوتان هاتو تخواروا أو قرآن بخير النوا أتلو ما أوحي إليك من الكتاب طبعًا قتلوا معاني زور يقلا معاني غا إخواننا يقلا معاني قالش شو عني بك أو بقصي بك أو كاري بك أو بكاء وأقيم الصلاة هاي أكثر دعاء بقسيم يجكاني أشلون جورة وأكون جار بمباسك كردون بو جناب تان ألين موزوع يجكاني زور جورة جورة ترين عبادة بدنية نكردني كافر بنا تم الله أن ما ما مالي أشلون نأخو والله تم الله نا كا والله تعقديني براي بأخويا بأخويا وأكون شيطان وياي شيطان براشي بأخويا سر بتر حسابي خدك باش انا فرمي ان صلاتتنا عن الفحشاء والمنكر نيجا كان كتو اي كي واد فحشاء ومنكر بني ها انسان يشكات تو تمشاك همو روج بلاني كمو 5 زهر روجات خو خويله خويله بناتو غير شي هذه قوقه خويله بناتو زانيت الحلال والحرام كان يا باريزا نايكه خربك ناك اي غير نايكه ولا بين بلن سلامي خلص لي حياتي يا في حياتي نظام نيوش تيو ذكر تيو أبي حياتي ما تشون بروها ببوغناتي حياتي شخصا بيوها خواه لبيرا حلال وحرامي لبيرا والله سنهام بيستو كنا من بحرامي يخوم عليهم نيوش تيو رجو تيو عبادتي تيو دسكابا وقسانا أما لكي تطاق تميزي و توحيد و خواب رستي و ذكر خواهي تيو شخصا أما لكي يمان دارا أفرمي و لذكر الله أكبر لا ولا ذكر الله اكبر لا لا لمعناي ايات علماء سمعناي شان لك كم يعني ذكر اخوا لها مشتي جورترا ما ذاكوتي اكبر من كل شيء من كل شيء حتى يصل الحديثها توفرني لجهاد كردن وخود بي بكج لبخشيني أعطونه زير زيو جورة ترى، السبب سكين حديث مجال ما ان شاء الله. هنديش علم الله ولا ذكر الله يعني معناها شيء ترمانياتي معناها زور جوريا. على أجر خواي آدي توبكا. تو أجر خواي آدي توبكا أو تو. يعني تو خوا يعني يعني زور كسي يا دي خواكه بس خالك بفضل الله كه قرين قوي خوا يا دي توب كه خوا خوا انا جورك وتمان راست الزور بس خوا كسي خوش ناوي لبروي ناقض إيمان يتيا لبروي, لبروي شرك الشيطان الله يخلطانه الشيطان تعالى ويحسبون أنهم ولكن افضل من اجل ان يكون افضل من اجل ان يكون افضل من اجل ان يكون افضل من اجل رب يكون افضل من اجل ان يكون افضل من اجل ان يكون افضل من اجل ان يكون افضل من اجل ان يكون افضل من اجل ان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 ولا تشكرون أبا ميوش يقولي خوي تعالى تك أوروجو بس حجم البوكة فإذا قضيت مناسككم فذكر الله كذيككم آبائهم أو أشد ذكراء الله يجر مناسك حشتان طوى وكذلك بكون ذكر كذيني خوي تعالى ذكروا خوي تعالى هذا يا خوي فريش دانش باسي مفاخيرو. وكان يبغى بين يانكتا دانشن اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه باو رجل جمعه بذكر تواوكر ديانا تما شاكر فاذا قضيت الصلاه اقرنيش جمعه تان فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوا الف زانم بشي ذكر اخوال دواي توابوني جمعة لجاني يا ماتانيك امتان سيريك لا ولا سيرال لا ولا الحارشيه لا ولا هلها لا ولا قرانيه تخرجاني جمعه واني لدواني وجي جمعه زوربي خلقواني، نأب يا دلتش يا ليه وذكر الله كثيراً. بتاعي بتي ساعات جاية لآخر رج يومية، فر من هالكسي دعاب كأخو ليك ذكرك ليه قبولك؟ ليش مغرب؟ بساعاتك، رج يومعة، رج ذكره، ذو رج ياد إخويا، بس لا يوم رج شيء كه نجا مش بس يوم الجمعة مش بس يا ليه؟ بعاني ليه؟ لقى البني بعاني راك عند خرابتش وسيران. لا أدرست بس بقول، أدي بزعم شيء كده لا أدرست. مرکت خورد و حال پارچه کرد و یه انشان که چه عرق خورد او یا راون راونی کرد او بری مسلمان بود ولی خوش بچیبو هدی قرآنی من جولی گفتم ای قرآن ای ای جمعه کد ای یادی خواهد او رجی جورت بولا دس خودا جورتی رجی جم هفت رجی جمعه بولا دس خودی ای باشه خوش هدیکی خوا ب و عقبت کامیان باشه بد آخوا بتايبتي لبهاركانا غير وسرنج مزغوتكان بتا الله يبيو دياريانا ها باقي درسك بو ان شاء الله سبحانك اللهم